برای ده حاجه حلوه والله كده اهو وفع عشان الشيخ عادني اللي اسمع له اللي بيشارك في <تصفيق> النشاط بقى seninle tanıştığıma فقط <تصفيق> قل لك على عبد Allah <laughs> Allah اللهم صلي على الله ما زدنا الشيخة بخير يا صفد الفرق وإني عدني إلى قرين منك Yes, sir. Well, تقول <تصفيق> يا